كل ليله الدم باك بتوصل فيني حزيني وصار حزني عليك انت ذنبك بتصال فيه يعني حزين وصار حزني عليك انت يزيد ترى دربك يا غالي للمو مالتالي سراب تشوف عينك ولا الظن ما قل لي لي وين ذنبك فيه يعني حزين وصار حزني عليك انت يزيد ترى دربك يا غالي ظلامه ما لا تالي ترى بتشوف عينك ولا ظناي فيه يا ليتو يا ليتو ردليتو انا الطيش وسيله غرير القلب صاير نهار وزيل يا ليتوه تو يرد لي تو خلاه الطيش وسيله ضرير القلب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 يليت ويردليت وخذاه الطيش وسيله ظنين <متصفيق> القلب صاير نهار وزيله دولي لوين ذنبك انت صال فيه يعني حزين وصار حزني عليك انت يزين ترى دربك يا غالي طرابه ما لتالي ترى بتشوف عينك ولا الظل نايفين يا غفل وش جرى لك أبيك تشوف حالك من يبقى في ذنوبا يعيش الهم أكيد على مكله ناطر تأجل له باكر تعال الحين حاول ترى باكر بعيد <تصفيق> يريتوا رد ليتوا هذا غطى شو سينوا ضرير القلب صاير كل حزني عليك انت قدمت لكم هذه الأنشدة من موقع شبكة ملامح.